كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم تأليف محمد صالح المنجد بصوت محمد السعدني كلمة الناشر قصة كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم لكل كتاب قصة وقصة كتابنا هذا تعود للتسع سنوات خلت. حيث بدأ الشيخ محمد صالح المنجد بإلقاء سلسلة من الدروس الرمضانية بعد صلاة التراويح بجامع عمر بن عبد العزيز بالخبر بعنوان التعاملات النبوية مع أصناف الناس في عامي 1427-1428 هجرية وأكملها بجامع خادم الحرمين شريفين بجدة في عام 1429 هجرية ثم عرضها في برنامج تلفزيوني على عدد من القنوات الفضائية بعنوان جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان الإصدار الثاني منها بعنوان الجوانب الاجتماعية في حياة خير البرية وكذلك قدمها الشيخ في البرنامج الرمضاني هدى وبينات خلال عامي 1432-1433 هجرية ومع اكتمال هذا المشروع ونظرا للتفاعل والإقبال الذي لمسته المجموعة مع تلك السلاسل والبرامج وحاجة الناس لمعرفة الهدي النبوي في التعامل مع أصناف البشر مع تنوعهم واختلاف مراتبهم وأحوالهم عكف الفريق العلمي في مجموعة زاد على إعادة صياغة المادة العلمية الملقاه وترتيبها واستكمال كتابة منظومة شعرية تلخص مجمل كل موضوع في نهايته وحرصنا فيها على جمع الروايات المقبولة من السنة والسيره النبوية والاقتصار على ما تناوله الشيخ في الشرح بأسلوب سهل ومختصر بعيدا عن التطويل مع توثيق النصوص والآثار وتقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول ثم ارتأينا حذف الفصول من داخل الكتاب حتى لا نقطع تسلسل القراءة مع الإبقاء على الأبواب نرجو أن يكون هذا المشروع إسهاما في تجديد عرض السيرة النبوية من خلال استعراض الجوانب الاجتماعية في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه في التعامل مع الناس نشكر كل من أسهم في هذا المشروع الكبير الذي نرجو أن تنطلق منه مشاريع عديدة فقد انتهينا ولله الحمد من ترجمة الكتاب بنسختين الأولى ترجمة كاملة موجهة للمسلمين وأخرى مختصرة موجهة لغير المسلمين ويصر مجموعة زاد للنشر أن تفتح المجال لتناول موضوعات الكتاب وتفاصيله من جوانب تخصصية تربوية واجتماعية وأن تقوم بنشرها في طبعات قادمة مدمجة أو منفصلة إن هذا العمل الذي استغرق سنوات عدة تمثل مواسم جميلة عاشها الشيخ محمد صالح المنجد مع طلابه ومتابعيه، كان ثمرتها هذا الكتاب الذي نهديه لقرائنا الأعزاء فما كان من توفيق فبفضل الله وحده ولا يخلو عمل من خلل فجزى الله خيرا من نبهنا عليه نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه قريب مجيب مجموعة زاد الرابع عشر أربعة ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين هجرية